وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما هذا الحديث أيضا فيه بيان فضل الله جل وعلا ورحمته بالمؤمنين قال فيه عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وفي قوله إن الله تجاوز لي ما يفهم أن هذا من خصائص هذه الأمة فغيرنا من الأمم إذا هم العبد بحسنه لم تكتب له حسنة وإذا هم بسيئة فتركها لم تكتب له حسنة وكذلك في خصائص كثيرة ومنها التجاوز عن الخطا والنسيان فرحم الله جل وعلا هذه الامه بنبيها صلى الله عليه وسلم فتجاوز لها عن الخطا والنسيان ولما نزل قول الله جل وعلا في اخر سوره البقره وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله يهزر لمن يشاء ويعذب من يشاء شق ذلك على الصحابه رضوان الله عليهم جدا حتى نزلت الايه الاخرى وهي قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فدعا بها الصحابه رضوان الله عليهم فقال الله جل وعلا قد فعلت ف قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقول الله جل وعلا قد فعلت هو في معنى هذا الحديث بل هذا الحديث في معنى الآية فدل ذلك على أن من أخطأ فإنه لا إثم عليه ومن نسي فلا إثم عليه لكن هذا مختص بالحكم التكليفي أما الحكم الوضعي فإنه يؤاخذ بخطئه وبنسيانه يعني ما يتعلق بالضمانات فإذا أخطأ فقتل مؤمنا خطأا فإنه يؤاخذ بالحكم الوضعي عليه بالديه وما يتبع ذلك وأما الإثم فإنه لا إثم عليه لأنه أخطأ وكذلك إذا أخطأ فاعتدى على أحد في ماله أو في جسمه أو في أشباه ذلك فانه لا اسم عليه من جهة حق الله جل وعلا أما حق العباد في الحكم الوضعي فإنهم مؤاخذون به يعني أن الآية والحديث دل على التجاوز فيما كان في حق الله لأن الله هو الذي تجاوز وتجاوزه جل وعلا عن حقه سبحانه وتعالى وهذا هو المتعلق بالحكم التكليفي كما هو معروف في بحثه في موضعه في علم اصول الفقه والخطا غير النسيان وكذلك الاكراه ما يكره عليه ايضا يختلف عنهما فالخطا اراده الشيء وحصول غيره من غير قصد لذلك والنسيان الذهول عن الشيء والاكراه أو قوله ما استكرهوا عليه يعني ما أكرهوا عليه فعملوا شيئا على جهة الإكراه والله جل وعلا قال إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم أضب من ربهم والآية في سورة النحل وهذا فيه من حيث التفريعات الفقهية مباحث كثيرة نطويها طلبا للاختصار